111. ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بِاللَّهِ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا الذين يبايعونك يَدُ يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 111. ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار 112. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنفهم 119. ورزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 110.